Ciratı olanlar, ben onlara yaptığım yanlışları onlara ödememi ve onlara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 قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شضر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شضرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم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 ومن حيث صرجت فولي وجهك شضر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله مغافل عما تعملون ومن حيث صرجت فولي وجهك شضر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شضره لألا يكون للناس عليكم حجة İlla ladin zlâmû minhum, falât ıxşavni, walâtim manîgmeti, walâtim manîgmeti alaikum, falâl kum tehtedun. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ما يعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكنوا تعلمون فاذكروني أذكركم مشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين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 الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه رانعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائد الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن بِهِمَا وَمَنْ تَظْلَعْ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَكِيرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبِيَنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بِيَنَّاهُ لِلْنَاسِ فِي الْكِتَابِ ناس fil Kitabı, olaik الله Allah ve yelgenuhum Allahim. Illa ladin tabu ve ıslapu ve عليهم ve anettuabur Rhamim. Inn ladin kafaru ve matu vehum kufar عليهم لعنة الله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 من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل ذابة وتغسري في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلِيهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاءٌ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذينَ كفَروا كَمثَلِ الَّذينَ يَنعقُ بِمَا لا يَسمعُ إلَّا دُعاءً ونِداً صُمْكَ مِن عُمْيٍ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُلُّ مِن الطَّيِّباتِ مَا رَزقْنَاكُمْ إِشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِياهُ تَعْبُدُونَ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 İnna ladin yektümlen ma azal Allah min al-kitâb ve yächtümlen bhi zmana çalilen ulaik ma yeklûn fi büzûnîm ulaik وَلَهُم عذاابٌ أديم وَولكَ الذي نَشترَر وَلَالَتَ بالِهدَو العزَابَ بِمَووفِرَ فمَا أصْبَرَهُْ عَلَ النَّ ذِكَ بأن اللهه نَزَّل الكِتابَ بِحََّّ وَإِن الذي نَختْتَلَف في الكتابابِلَ في m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 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعذة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية قعد مسكين فمن تضعف خيرا فهنا خير الله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 Yısravı ve yüredikümül Gürs. Ve lı tükmeniğettet ve lı tükâbirullah ağıla mahda kub.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 كنوا فريقا من أموال الناس بالإذن وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواطيت للناس والحق وليس البر بأنتُ البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقاَت البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفْحُون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتَدُ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ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 في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما من الهدى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 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالمين ثم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 سَلْبَنِي اسْرَاءَ لَكَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْحَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَسَوْفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْجُقُ مَنْ يَشَاءُ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 يسألونك ماذا يُنفِقون؟ قلِّ العَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وَإِن تخالضوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم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 ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصبحوا بين الناس والله سميع عليم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 ان ثلاثه قرؤ ولا يحل لهم ان يكتموا ما خلق الله في ارحامهم ان كن يؤمنون بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف ولالرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرة فامساكم بمعروف أو تسريح فإن بمعروف أو تسفيح بإحسان ولا يحب لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا حدود الله فإن خفتم أن لا حدود الله فلا جناح عليهما في فيما افتدت به ilk hududu Allah, falâ tağtedu ha, rman yâgedd hudud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 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بك الله وعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعظلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترى ضغبينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أذكى لكم وأظهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والوالدات يرضعن أولادهن حلين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلي المولود له رزقهن وكسبتهن.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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم في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 فأحذروا واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قراء قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير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 والذين يتوَفَّونَ بِكُمْ وَيَذْرُونَ أزْوَاجَهُمْ وَصِيَّةً لِأزْوَارِهِمْ مَتَاعًا إلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَا حَالٍ كُمْ فِي مَا فَعْلَنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِمْ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 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا تملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وساده بسطة في العلم والجسم والله يأتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ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 غير المغضوب عليهم ولا الله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ve alhamdulillahı Rabbi al-aleyhim, Lillahi taala al-Fatihah.